جاني خبر في يوم سبعه مرسيه المغفور له باذن الله نايف محمد الزنيدي كلمات سجل جير الله اداء عبد الله بن قاسم ملحم متابعه بندر عبد الرحمن الصالح جني خبر في يوم سبعه وعشرين متت اغلى خيه وحبيبه نبكي وحنى في قضى الرب راضين والحمد لللي كلنا نلتجيبه حنى بها الدنيا غواف الولاهين والموت حق وقفت من نصيبه يلي تها بالمال ندفع ملايين أبو محمد سلمت أبر المصيبة الموت درب كلنا فيه ماشيين انطال عمرك وانك صارت تقيبه عساهل براض وبساتين أخيار من دنيا العناء المشيبه صلات ربي عد الصف المصلين على النبي وعداد ما ذكر طيبه على النبي وعداد على النبي وعداد ما